عيني تناديني فدعيني امّا ودعيني لا لن العين تناديني فدعيني امّا ودعيني لتبكي دموعك يا امي عن دربي لا لن تصديني امّا مو طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا حر جهاد متقد ودم بالعزة قد نضحى قر العين تناديني فدعيني أمام دعيني لتبكد موعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكد نوعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيه أماه طريقي قد وضحى والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحى حور تناديني فدعيني امي ودعيني لا تبكي دموعك يا امي عن دربي لا لن تثنيني حور العين تناديني فدعيني امي ودعيني لا تبكي دموعك يا امي عن دربي لا لن تثنيني امي طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا قد وتمن بالعزه قد نضحا عيني تناديني فدعيني امه ودعيني أمّي عن لا تبكي دموعك يا لا لن صور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكد موعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحى والقلب يسير به فرحا أرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا قرر العين تناديني فدعيني أمام دعيني لتبكد موك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني